أَلَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ اما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فيا وذاكم عذاب قريب فعقروا فقال سمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 وَلقد جاءك رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بيعجل حنين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 وَامْرَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَت فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ